صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين أمين. وفي موسى إذا رسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذا رسلنا عليهم الريح العقيم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 مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ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 ولا تجعلوا مع الله إله آخر إني لكم منهم نذير مبين كَذَلِكَ مَا أَجَّلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّرْسُولٍ من إلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجِنٌ أَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ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 والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع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 هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكُلَاتِنْ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُنُوزَ أَشْرَبُ هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ متكين على سرر مصخوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل أمرهم بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثين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 وَاسْمِ اللَّهِ حُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ عِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَادِّبَارًا نَجُومُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ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 ثم دنا فتدلّا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتى ما رونه على ما يرى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 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إيه يتبعون إلا الظن إيه يتبعون إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى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 إِنَّ رَبَكَ وَاسِعُ الْمَوَفِّرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنْشَأْكُم مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا تُمْ أَجِنَّهُ وَإِذَا تُمْ أَجِنَّتُمْ فِي بُطُونِ أُمْمَاتِكُمْ فَلَا تُزَفِّكُ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى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 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ جَزَاءً أَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أُضْحِكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى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 افَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُرِيدُوا أَنْ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَانُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَر حِكْمَتُهُمْ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُر هُشَعَنَ أَبِي صَارُونَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْتِيعِينَ إلَى الدَّاعِيَ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَاسِدٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجِنُونُ وَزْدُ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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكِر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لَفِي ضلال وسع أو القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلنا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذاب ونذر فذوقوا عذاب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدرك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 سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدا وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا شياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر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 والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجاهل ان مما رجم من نار فبأي آلهة ربكما تكذبان